Did mm -hmm. <hums> وعليه ولم تظن السماء او فقط فاذا الكاغوا كفر واذا يا رب يا رب علمت نفس ما بدت ما رفعت يا ايها الانسان ما هوك برجلين يمكرين الذي خلقك فشركك فعدلك في أي شورة ما شاء Ja see on You are most إن الذين آمنوا عبروا الصالح